وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك الحديث رواه الامام مسلم هذا الحديث كنا عرضنا لكلام عليه في اكثر من مجلس وعرفنا انه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومما عرفناه من الكلام حول هذا الحديث أنه أصل في معرفة ما يحل للإنسان وما يحرم عليه فيما يجريه من تعامل وفيما يجريه من مسائل يسترزق بها فلا يجوز له ان يسترزق من المال الحرام سواء كان المال المكتسب بغير الطرق الشرعية او كان المال المكتسب منهي عن التعامل فيه فيصير محرما من كلا الجهتين كان يتاجر الانسان ويتعامل في بيع النجاسات او في بيع المحرمات كالميته والدم ولحم الخنزير فإن هذا محرم لذاته ولذلك كسبه يكون حراما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ثمن الكلب حرام وان مهر البغي حرام وان حلوان الكاهن حرام فهذه اموال محرمه وكما حرم الله تعالى بعض الاموال بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فان من يستعمل هذه الاشياء بيعا وشراء فاموالها خبيثه او ان يأتي التحريم من أوصاب تتعلق بها كأن يبيع الإنسان ويشتري بالربا لأن الله تعالى حرم الربا كما جاء في قوله جل من قائل وأحل الله البيعى وحرم الربا وكما جاء في قوله جل وعلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى غير ذلك من الآيات التي تحرم بعض البيوع وتحرم بعض المعاملات لما فيها من الكسب الحرام، كالغصب وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه الأموال لو تعامل الإنسان بها. فإنها محرمة لا يجوز له أن يستعامل بها وأن يأكل من ثمنها وإن من فعل ذلك كان هذه الأموال عليه وبال وأظهر هذا الوبال أن الله تعالى لا يستجيب له دعوة لا يقبل منه دعوة ولا يستجيب له دعاء وإن كان هناك مبررات لقبول الدعوة كما أشار المؤلف أو آني الشارح بين أن هناك مبررات وأن هناك موجبات لقبول الدعوة ومن هذه الموجبات السفر ومن هذه الموجبات الإطالة في السفر ومن هذه الموجبات أن يظهر الإنسان أن يظهر الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى في دعائه وفي لباسه وفي ثيابه وغير ذلك كل هذه من المبررات ومن المبررات أن يرفع يديه عند الدعاء يتوجه بهما إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن الداعي يستخدم هذه الموجبات ويظهرها ويبرزها في دعائه لكن الدعاء لا يتي ثمرته ولا يتي اكله لسبب مانع ذلك هو أكل المال الحرام ولهذا قال ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب قال ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فما دامت هذه الموانع موجودة وقائمة فإنها تحجب عنه قبول الدعوة ولذلك قال فأنا يستجاب له ويشير الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا إلى نقطة مهمة وهي أنه ينبغي للإنسان إذا ما اراد أن يدعو الله ويتوجه إليه أن يختار من الأسماء أحبها إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما الأسماء التي تظهر ربوبيته وعظمته وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. فإنها من أحب الأسماء إلى الله جل وعلا إن دعي بها اجابه وان سئل بها أعطاه ومن هذه الأسماء قول الداعي يا رب صفه الربوبيه لان هذه الصفه تعني الملك والعنايه والرافه والرحمه حيث يظهر الانسان فيها خالص العبوديه لله جل وعلا ويبدي للرب سبحانه وتعالى كمال صفاته من حيث انه مالك لمن يدعوه وانه معني بمن يدعوه لان الربوبيه فيها نوع من التربيه والاعتناء والاهتمام ولان الربوبية فيها التنزيه ولأن الربوبية فيها إظهار الرحمة والشفقة من الله سبحانه وتعالى لعباده لذلك كانت من الأسماء التي يحب أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها والقرآن الكريم في كثير من الايات التي اخبر بها وعلم بها عباده كيف يدعون كان يستخدم صفه الربوبيه كما جاء في ايه ال عمران وهي من اشهر الايات في الدعاء وهي قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله, قياما وعلى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فالدعاء جاء هنا بصيغته بهذه الصيغة ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك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 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فالصيغه التي استعملت صيغه الربوبيه وهكذا في غيرها من الايات المشعره بان هذه الصيغه ايضا من الصيغ التي هي ما ظننت اجابه الدعوه ولهذا جاء في هذا الحديث ان الداعي يدعو يقول يا رب يا رب يا رب فكان هذا من الاسباب ومن موجبات قبول الدعاء وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه القضية وهي ان الالحاح على الله تعالى بتكرير ذكر ربوبيته وهي من اعظم ما يطلب به اجابه الدعاء قال وخرج البزار يعني في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعه اذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سلتعطعه وقولها مرفوعا يعني ان هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا يعني ليس له حب ليس للرأي فيه مجال لكن الخبر كما علق المحقق بانه تكلم في بعض رواته وهو الحكم ابن سعيد وضعفه قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه ان قوما شكوا الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قحوط المطر اي انقطاعه فقال اجسوا على الركب وقولوا يا رب يا رب ورفع السبابه الى السماء فسقوا حتى احبوا ان يكشف عنهم ايعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهذا الحديث علق عليه المحقق قوله لا يصح قال ورواه البزار والبخاري في التاريخ يعني التاريخ الكبير وفي, مسندي وفي سنده عامر بن خارجة قال البخاري في اسناده نظر وقال ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه اسناد منكر قال وفي المسند يعني مسند الامام احمد وغير المسند عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة مثنا مثنا وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع وتمسكن وتقنع, وتقنع وتقنع يديك او وتقنع يديك قال الصلاة مثنا مثنا وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا بهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك ما هي خداج يعني فالصلاة قال الحديث رواه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي لكن في سنده عبد الله في سنده عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول ورواه الإمام أحمد أيضا في موضع آخر وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث المطلب ابن ربيعة لكن فيه عبد الله ابن نافع يعني فالحديث في دائرة الرواية التي فيها جهالة قال وقال يزيد الرقاشي أو يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب الا قال له ربه لبيك لبيك فهذا الخبر وان كان منسوبا الى انس موقوفا على انس وعن, وعن يزيد الرقاشي عن انس ما من عبد عندكم زيادة مرفوع النسخة اللي عندنا ليس فيها هذه الزيادة فاذا كان فيها زيادة مرفوع فهذا لا اشكال فيه وان لم تكن فهي لها حكم الرفع لان مثل هذا ليس للرأي فيه مجال قال وروي عن ابي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم انهما كانا يقولان اسم الله الاكبر ربي ربي والخبر او الاثر رواه ابن ابي شيبة يعني في مصنفه وصحاحه الحاكم وذكر الصيوطي في الدر المنثور وكتاب الدر المنثور هو كتاب في تفسير القرآن ب كتاب ألفه الإمام الصيوطي في تفسير القرآن بالآثار وب المأثور قال وزاد نسبته لابن ابي حاتم اي ان هذا الحديث رواه ابن ابي حاتم يعني فيما رواه ولابن ابي حاتم كتاب ايضا في التفسير تفسير ابن ابي حاتم قال وامعطاء وكتاب الامام السيوطي اسمه الدر المنثور في التفسير بالماثور وهو من الكتب المطروعة طبع في ستة, ستة ستة مجلدات قال وانا اطاع قال ما قال عبد يا ربي او يا رب يا رب ثلاثة مرات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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الآية فكأن الحسن رحمه الله يرى أن هذا الأمر مطبق وأنه ظاهر فيما جاء في كتاب الله حيث إن الله سبحانه وتعالى بعد أن حكى دعاءهم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 إنك أنت الوهاب ومثل هذا في القرآن كثير. قال وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي؟ فقال يقول يا رب؟ فقال يقول يا رب زاد مالك. كما قالت الانبياء في دعائهم ايش عندكم في النسخة؟ فقال ايه وسئل مالك عمن يقول في الدعاء يا سيدي فقال يقول هي ما يصير على يقول ان كان هذه النسخه التي بين ايديكم فلعل صواب العباره فقال لا او لا يقول فقال يقول يا رب هكذا النسخه اللي عندنا والعباره فيها ظاهره لكن في قوله فقال الا يقول ماذا يقول فالعباره غير محرره ايش عندك العباره اقراها نحن نريد منكم صيغه العباره ما نبغى تعليقكم فقال ألا يقول يعني بزيادة كلمة ألا هو الظاهر فقال لا يقول يا رب أي لا يقول يا سيدي وإنما يقول يا رب وأما ما يمنع إجابة الدعاء قال فقد اشار صلى الله عليه وسلم إلى أن التوسع في الحرام اكلا وشربا ولبسا وتغذية كلها تكون أسبابا لمنع إجابة الدعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه لما سألوه أن يكونوا مجابي الدعوة قال لهم أطب مطعمك تجب دعوتك قال وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المعنى أيضا وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لسعدين أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة قال فأكل الحلال وشربه ولبس ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء هكذا عندكم فأكل الحرام لا المعنى خطأ العبارة واضحه قال وروى اكرمة ابن عمار قال قال حدثنا الأصفر قال قال قيل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت فهذا فيه غاية التحري والدقة في طلب المباح وطلب الحلال قال وعن وهب بن منبه قال من سره ان يستجيب الله دعوته فليطب طعمته قال وعن سهل بن عبد الله قال من اكل الحلال اربعين صباحا اجيبت دعوته قال وعن يوسف بن اسباط قال بلغنا ان دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في اخر الحديث فانا يستجاب لذلك معناه كيف يستجاب له فهو استفهام وقع على وجه التعجب يعني والاستبعاد اي والانكار وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية فيأخذ من هذا ان التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الاجابه وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الاجابه يعني ايضا وكذلك ترك الواجبات كما في حديث كما في الحديث ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابه دعاء الاخيار وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابه الدعاء أعلق المحقق على هذا الكتاب بقوله روى أحمد يعني في المسند والبزار أي في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وتسالوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم قال وذكره الهيثمي في المجمع يعني في كتابه مجمع الزوائد وقال روى ابن ماجه بعضه وفيه عاصم ابن عمر أحد المجاهيل، وله شاهد من حديث عذيفة يعني ابن يمان رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري لم يوثق غير ابن حبان، يعني كأنه عندهم مجهول، ولهذا. يقول ابن رجب ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار يعني يريد ان يقول ان من اسباب اجابة الدعاء ان من اسباب اجابة الدعاء التوسل بالعمل الصالح الذي هو فعل الخيرات وفعل الطاعات قال ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله تعالى بها وجيبت دعوتهم وقال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر وعنه يعني عن وهب قال العمل الصالح يبلغ الدعاء أو العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم تلا قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال بعن عمر رضي الله تعالى عنه قال بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح يعني أن الحلال سبب في قبول ذلك قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال يكفي يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح يعني وإن كان قليلا الا انه كاف في اجابه الدعاء قال قال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع مع الورع اليسير لان الغرض ان يكون مستجاب الدعوه ومن اسباب استجابه الدعوه ان يكون حلال المطعم وقيل لسفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء إن ترك الذنوب وعدم فعلها خصوصا إذا كان ذلك منطلقا من خوف الله وخشيته فإن الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بأن يحقق له ما يريد وقال عليه راى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسال الله مشتهدا فقال موسى اي ربي عبدك دعاك حتى راح وانت ارحم الراحمين فما صنعت في حاجتي فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي يعني فيما هو واجب عليه قال وخرجت الطبراني باسناد بعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا معناه يعني معنى هذا الكلام يعني ان الله لا يستجيب دعوته حتى يعرف حق الله سبحانه وتعالى فمن الذي لا يعرف حق الله في الرخاء لا يستجيب الله له الدعاء في الشده وقال مالك بن دينار اصاب بني اسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي اكفا فاستخفقتم بهد الدماء وملاتم بها بيوتكم من الحرام الان اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا أسأل الله العافية وقال بعض السلف لا تستطي الإجابة وقد سدت صرقها بالمعاصي قال وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب يعني أن هذا لكن رحمة الله أوسع وفضل الله أعظم والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم غفور رحيم وهو الذي أمرنا بالدعاء